الفتاح العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المذل السامع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحاليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحصي المبدء المعيث المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم Appl atacats